السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي مرحبا بكم مره اخرى مع المصارع أخوي وحبيبي جوله النهارده جوله سخنه جدا جدا وان شاء الله نجيب لمس اكتاف ان شاء الله وربنا يكرمنا ودايما منصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم النهارده صراع في حاجه غريبه جدا من بعض الناس في أن هم يقولوا أمثلة الأمثلة ديت بتقضح في إيمانهم أو عقيدتهم أو تؤثر أو تكون مخالفة لما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفتنا النهاردة والحلقتين اللي جايين إن شاء الله هم في حلقات كده إن شاء الله إن ربنا يصل لنا إن احنا نغير مفهوم الأمثال ديت ونوضح للناس موقف الشرع من الأمثال ديت أمثلة معينة لكن إن شاء الله هنقول إيه موقف الشرع منها تعالوا نشوفها بسرعة ك وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله ان ربنا احيانا سبحانه وتعالى بعد ما تنتهي حلقات المصارع كلها ان شاء الله بعد لمضان مباشرة يكون يعني حلقات المصارع كلها مطبوعة في كتاب المصارع وحلقات رمضان اللي فات قاطعوا هذه المنتجات برضه تكون مبودة في كتاب ربنا يجمعنا وياكم على خير تعالوا نبدأ حلقة اليلاذ ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم من ضمن الامثلة المشهورة ان واحد يبقى مثلا شاف واحد غني او مشهور او عنده اولاد والراجل ده بقى اتحرم اما من المال او من الشهرة اما الاولاد يعني هو اتحرم من النعمة اللي شايفها عند الانسان اللي قدامه ده فهيبقى ذهقان جدا ومتضايق وبعدين ينفق كده يقول سبحان الله يدي الحلق للباله ودام طبعا كل كلبتيب دي الحلق للي بالودان دي فيها ثلاث آفات الآفة الاولى ان هي فيها سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي اننا يعني عايز اقول لربنا اننا إن ادرب المصطحة مين اللي يستحقه ومين اللي ما يستحقش ده اولا فيها سوء ادب مع ربنا تاني حاجة فيها اعتراض على قضاء ربنا ربنا اللي بيوزع الارزاق انت ادرب مصطحة العباد اكتر من رب العباد سبحانه وتعالى الحاجة التالتة إن فيها نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى واتهام ربنا بإن أعماله لا تقوم على حكمة كأنه عايز يقول ربنا بيدي اللي ما يستهلش وبيمنع عن الذي يستحق إيه هتقول المثل ده تاني رزق إيه أو يدي الحلق للبال ودان من ضمن الأمثلة إن ممكن تلاقي واحد قابل صاحبه إزاي كيف لها نعمل إيه أخبارك إيه إلا أخبار فلان إيه فلان التالت دوت اللي هو بيسأل عنه ده مات فصاحبه بيقول له اسكت إنت ما درتش قال له خير قال له ربنا افتقر امبارح قال له ربنا افتقر امبارح امتى قال له الساعه الخامسه سحى خمسة ربنا افتكروا معناها ان خمسة اللي خمسة كان ربنا نسية طبعا الكلام ده ورده غلط لان ربنا سبحانه تعالى قال وما كان ربك نسية ولما فرعون سأل موسى عليه السلام قال فما بابل القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ده نفس المشكلة بتاعت لما تخش على واحد مريض واذا قالوا ما عندوش رضا بقضاء ربنا سبحانه تعالى ازاي كفلامه ازاي اخبارك شفك الله عفاك ازاي اخبارك فاتليه لك افتكروا رحمه واخد بالك طبعا كلمه افتكاره برده معناها ان ربنا كان نسيه وما كان ربك نسيه اوعى تقول عن واحد مات ربنا افتكره انما نقول توته الله هو عتقول لو واحد دخل عليك وانت مريض ربنا يشفي جماعة مرضى المسلمين هو عتقول له افتقار ورحمة قولي الحمد لله حتى لو ذكرت التعب اللي عندك مفيش مشكلة بس سبق الكلام بكلمة الحمد لله كما قال ابن مسعود فمن سبقها بالحمد لله فليس بشاكن اخبارك ايه يا حاج فلان الحمد لله تعبان شوية يا ابن اخبارك ايه يا فلان الحمد لله الجرح شادد علي شوية فسبقتها بايه بكلمة الحمد لله من ضمن الأشياء اللي بين بعض الناس اني ممكن تلاقي واحد ملكة بحظازة او خرززار او اي حاجة من حياة ديت فتقول له ايه الحظازة دي او الخرزة ديت ويقول لك اسكوت او متعرفش ده بيجيب للحظ البسها وانزل ماتش على طول اجيب خمس ست جوان البسها واروح مش عارف في المكان فلاني كل الابواب تتفتح تقول له يا عم الخرزة ديت لا بتنفع ولا تضر يقول لك اسكوت انت ما انتش فاهم يا عم ده اللي اعتقت في حجر ينفعه طبعا الكلام ده تحس فيه كده برائحة الشرك اعز بالله انه بيعتقد ان الحجر بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى وقد قال جل وعلا واي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا, الا هو واي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ولذلك سيدنا عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم الآيام يقف قدام أشرف وأعظم حجر في الكندة كله اللي هو الحجر الأسود اللي هو النبي قال عنه إنه حجر من أحضار الجنة فقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك يعني أنا بعمل كده عشان النبي قال كده إنما أنا عن نفسي عارف أن أنت حجر لا تنفع ولا تضر ولا تضر ولا يأتي النفع إلا من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى واحد يبقى يبقاعد بيكلم مع صاحبه فبيقول له يا اخي الحمد لله الباب المردود يرد القضى المستعجل مين اللي قال ان الباب المردود يرد القضى المستعجل ربنا لو اردت شيء هيتم ولو كنت انت قاعد جوه سبعين باب وقفلهم كلهم على نفسك قال جل وعلا واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال امال ايه اللي مني خد بالاسباب وامشي في سكتك وامشي في مناكب الدنيا أطلب الرزق فلو حصل اللي انت بتحبه قول الحمد لله ولو حصل حاجة بتكرهها قل قدر الله وما شاء فعل وأوعى تقول الباب المرضود يرد القضى المستعجل مفيش حاجة تمنع قضاء المولى عز وجل ان هي, ان هي تنفذ ولذلك سبحان الله شوف برضو من ضمن الأمثلة المشهورة أو منتشرة بين بعض الناس يقول لك يا عم لو نزلت في أرض بتعبد العاجل حش وتديرهم ايه سبب المثل ده سبب المثل دوت واحد قايم بيؤمر ومعروف وينها المنكر ويدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى وشايف حاجه غلط عايز يغيرها بكل هدوء ورحمة فكر يقول يا عم ما تسيب الناس زي ما هم هو انت اللي هتغير الكون انت اللي هتصلح الدنيا دي كلها يا حبيب قلب انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك لو نزلت في ارض بتعبض الاجل حش ودي له طبعا الكلام ده فيه دعوة للشرك بان انا اطعم العجل اللي ايه اللي بيعبد من دون الله وفي نفس الوقت دعوة الى النفاق ان زي ما الناس بتعمل احمل اذا كانوا بيؤمنوا خليك معاهم واتبقى هي دي الايه السكة كسبانة ولو كفروا خليك وراهم وانت زي زيابنا على الكون انت اللي هتصلح الكون كلام ده كله غلط لا إحنا لابد ان احنا نقمر معروف بكل معروف وننهى عن المنكر بغير منكر وفي نفس الوقت يلقى كلامنا كله منضبط بضوابط الكتاب والسنة وما نجملش حد ابدا على حساب شرع الله سبحانه وتعالى احيانا انسان يبقى عنده فروة كبيرة قوي وبيخش مشروعات وبيكسب والحمد لله ومرة واحدة دخل مشروع كبير قوي فخسر كل اللي قدامه والورام دخل صاحبه بيساله اخبارك ايه يا فلان عامل ايه فبيقول له اسكت ده احنا عايشين في زمن غدار ده زمن اسود يا اخي والله تخيل فقدت بالي كله في لحظه ده زمن كذا وزمن كذا وزمن كذا يقعد يسب في الزمن وطبعا ده سوء ادب مع ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الاقدار وما فيش شيء بيحصل في الزمن الا بأمر الله سبحانه وتعالى ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر اقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى احيانا واحد يقول له مثلا ايه لصاحبه يقول له وانت انت لما كنت ساكن في مكان الفلاني عزلت ليه وسبته ورحت المكان الفلاني يقول له والله يا اخي شاءت الظروف ان انا اسيب المكان دوت وشاءت الأقدار ان انا اسيب الشغلانه الفلانيه ديت والصواب ان الا الأقدار لا بتشاء ولا الظروف بتشاء لان الظروف ديت او الظرف دي الظروف دي جمع ظرف وهي الازمان والزمن لا مشيئه له وكذلك القدر لا مشيئه له وانما المشيئه تكون لمن تكون لله سبحانه وتعالى فبدل ما اقول شاءت الظروف وشاءة الأقدار وشاءة المقادير أقول شاء الله سبحانه وتعالى ودي يا جماعة من باب بس تصحيح بعض المفاهيم البسيطة واحنا ما بيكونش بسيطة علشان نصلح ونشوف الأمثلة اللي بتتقال غلط نصلحها ونقدر بعد كده ننظم كل كلماتنا حسب الشرع لأن ربنا بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ونعتيد من الأخطاء الشائعة إنه واحد رايح يشتري حاجة فبص لقى واحد جنبه بيشتري حاجه سامحوني تفه جدا جدا وسعرها غالي قوي يعني مثلا رايح يشتري ميداليه فراجل بيقول له قص ديت من ايام كليبر ومن ايام بليون بونابرت فالميداليه دي بتتباع بنص مليون جنيه يقول له والله رخيصه قوي تبعتها بنص مليون جنيه فيقول بقى هيشتري الميداليه ديت بنص مليون جنيه ويشتري اللوحة الفلانيه ديت ب2 مليون جنيه صحيح يا اخي زي ما بيقولوا الرزق الهبل على المجانين طبعا الكلام ده كله برضو غلط ليه؟ لأن رزق الهبل والمجانين والعقلاء كلهم على مين؟ على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين حيانا واحد يبقى ماشي في صحراء وبعدين فجأة يبقى ماشي في الصحراء كده لقى زرع طالع في الصحراء ما فيش حد لزرعه ولحد سقاه ولحد بيتعهد الزرع ده فابنه يقول له هو يا بابا ايه الزرع ده يقول له يا حبيبي ده زرع عشتاني وبعضهم يقول لك لا لا لا يا اخي ايه زرع عشتاني ده حرام عليك ده زرع اللوي يعني ايه اللوي واخد بالك يعني الله طبعا الكلمات ما ينبغيش انها تتقال يعني ايه زرع عشتاني اذا كان اصلا حبيبي قلبي لا يجوز ان احنا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق فكيف نظن أن الشيطان يخلق؟ وما الإيش الصحيح يا شيخ محمود؟ نقول إيه؟ يعني بدنا نقول زرع إشتاني؟ نقول إيه؟ نقول زرع رباني؟ نقول زرع رباني أو نبت رباني؟ قال جل وعلا الله خالق كل شيء قال جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يبقى بدلا ما أقول زرعش تاني أقول نبت رباني أو زرع رباني تعالوا نكمل الأمثلة اللي عايزين نغيرها ونشوف موقف الشرع منها ولكن بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف صراع مع الأمثال الحياة موضوع خطير جدا ومهم جدا قد يبدو وشموم لكن مهم جدا ان فيه أمثلة جماعة ممكن الإنسان يتلفظ به وهي خطأ ممكن تقضح في عقيدة الإنسان وممكن تأثر عليه وممكن يؤخذ عليه يوم القيامة فاحنا بنلحق إخواننا وإحبابنا وحبيبنا اللي بنحبهم في الله علشان كل واحد فيهم يعلم ان ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ي ايانا ممكن واحد يكون عنده طفل صغير فسنته الكسر يطلبيني يحفظ اولادك ورب العالمين فقل لي ابنه ايه عايز يعلمه حاجه بس علمه غلط فقل له حبيبي خد السن عايز السنة تطلع مكانها يقول له ايوه يا بابا فقل له خد السنة واطلع بره في البلكونة وبصر الشمس وقل لها يا شمس يا شموسة خدي سنة النوسة وهاتي سنة العروسة هتطلع لك سنة مكانها فالولد يعتقد ويتربى على ان الشمس هي اللي بتخلق الاسنان وده خطا لان الشمس جند من جنود الله سبحانه وتعالى قال جل في علاه الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال يا أبا ذر اتدري أين تذهب الشمس قلت الله ورسوله اعلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس حين تغيب فإنها تذهب إلى عرش الرحمن وتخر ساجده لله سبحانه وتعالى من ضمن الأشياء اعتقاد